Allah, Allah Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie ya Panie Komisarzu! Allah, Komisarzu! Panie Allah. انت باب الله معتمدي فبدنيايا واخرتي الله الله يا رسول الله لك الشفاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Zamieszka. Szanowni Państwo, علم دائماً أبداً على حبيبك خالي للخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجا شفاعته لكل هول منا اهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بل يا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم لكله هو الحبيب الذي تنجا شفاعته لكل هول من النار فهو لمقتاحي اللهُمَّ <تصفيق> صل I wow.